لحن نار نار نار اسمي بعد شروك الشمس والفجر ليبان انت وين يلا أنا جاية وصلوا البناء وصلت أنا ونوها والبناء جايين على الطريق يلا يلا جاية خمس شهر وجاي الله الله ومين هالكلام هذي قصيدتي ملحنها لحنها فاي السعيد النوران فبت عني انا غني بنغني اكيد بترجو الشمس الشمس والفجر غريبة أرسل لك همومي واجمع تحي ولك عشق ضبيان والديب شبك و اطرافه عصيان امسيت باروجك كمان دمي يا فدان حب الترابي مرخيه الخليه الخليه مي تو سيدن قلبي و روح هي ولاتيفان كنكت مدكتي بيك قلب عاشق صار له زمان هواك بحواك مرة مو مره وشغير تضحك وانا مليان قلبي به بحزان مل تاع حالي بنيت وحيه Horszok gern soícia gutt انت أنت ملك الحزن وبهارتي العيان وأنا لحزنك كنت أول ضحية بعد شروق الشمس والفجر اليبان أرسل لك هومي هو أجمل التحية Yeah. yeah.